بسم الله الرحمن الرحيم قل انني وئيت ان اعبدا الذين تدعون من دون الله بل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُصُ الْحَقَّ وهو خير الفاصلين تجل الامر من بادي الثواري فحي حت تروا انقشع ضبابو وبتوفيق الله وفضله اقتحم ابراء الدوله الاسلاميه واقرا من اوكار الطاغوت وحصرا منيعا من حصولهم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 رابعه واخيرا القضاء على الجهاد في بلاد الرافدين وضياع امل الامه فيه ذات من عفافه ملكابه كذا سا تحتضن البلايا من الهمس وانتشر العذاب وفي الشيشان صيحات الثكاة وهذا ما اكده ديك الحرب تشيني والذي تحول فجأة الى دجاجة تلقي قنبلة اعلامية بطاحية ان هدفهم الان هو العودة بشرف الى الوطن حمام السلم وانت الامريكان مقدمون لا محالة على حملة عسكرية ضد ايران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 اولها تجفيف منابع المال من خلال حملة طويلة النفس ثانيا تجفيف منابع الرجال ثالثا الانخراط القوي والانضمام الى خنجر ثلاثي رؤوس سنغالق دون حب النفس بابا سنغالبهم وان خان الصحاب سنغالبهم وان خان الصحاب ولكن لن نحوز العز حتى أثم من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هادر فانهار به 119. فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 إن أراد الأمن والأمان فعليهم أن يحدثوا عهدا جديدا مع دولة الاسلام وفق الشروط العمريه التي نقضوها كل جماعه او شخص يعقد اتفاقيه مع المحتل الغازي فانها لا تلزمنا في شيء بل هي باطله مردوده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 صدقها وللأسف كثير من الصادقين والمخلصين ونسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي وقال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ثانيا تجفيف منابع الرجال وقطع الصلة بين دولة الإسلام والمخلصين الصادقين من الأمة وخاصة بعدما فشلت كل فتواهم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 ونجبر الناس على الدخول في دولتنا بالسيف وعليه فهذه بعض ثوابتنا ترد على تلك الاكاذيب وحتى لا يبقى لكذاب عذر او لمحب شبهه اولا نرى وجوب هدم وازاله كل مظاهر الشرك وتحريم وسائله لما روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي الهياج الاسدي قال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 نرى كفر واردة الساحر ووجوب قتله وعدم قبول توبته في احكام الدنيا بعد القدره عليه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد الساحر ضربه بالسيف رابعا ولا نكفر امرا من المسلمين صلى الى قبلتنا بالذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقه ما لم يستحلها وقولنا في الايمان وسط بين الخوارج الغالين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 ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا وقال في وصف اصحابه محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماءهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع اليغير بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما سابعا ونؤمن ان العلمانيه على اختلاف راياتها وتنوع مذاهبها كالقوميه والوطنيه والشيوعيه والبعثيه هي كفر بواح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 تاسعا نرى ان الجهاد في سبيل الله فرض على التعيين منذ سقوط الاندلس لتحرير بلاد المسلمين وهو مع كل بر وفاجر واعظم الاثام بعد الكفر بالله النهي عن الجهاد في سبيل الله في زمن تعيين قال ابن حزم ولا اثم بعد الكفر اعظم من اثم من نهى عن جهاد الكفار وامر باسلام حريم المسلمين اليهم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 نرى ان ابناء الجماعات الجهاديه العاملين في الساحه اخوه لنا في الدين ولا نرميهم بكفر ولا فجور الا انهم عصات لتخلفهم عن واجب العصر وهو الاجتماع تحت رايه واحده ال14 كل جماعه او شخص يعقد اتفاقيه مع المحتل الغاز فانها لا تلزمنا في شيء بل هي باطله مردوده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 اخوكم ابو عمر الحسيني القرشي البغدادي